أما الجهة الشمالية من الكعبة المعروفة الآن بالحجر والذي يقول له الناس حجر إسماعيل فإن الكعبة أخذت أطوارا في البناء بعد خليل الله إبراهيم فجدده بعض من ولي مكة من خزاعة وغيرها حتى كان زمن قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسن نبينا آنذاك في الثلاثين في الخامسة والثلاثين تقريبا فلما جاء السيل هدم بعض أجزاء الكعبة أرادت قريش أن تعيد بناء البيت فاختاروا أطيب أموالهم فقصرت بهم النفقة فبنوا, فبنوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم وأبقوا الجيئة الشمالية غير مبنية على قواعد إبراهيم وهي ما يعرف الآن بالحجر أي تركوا وضعوا بناء يدل على أنه من الكعبة وأول من بدأ بهدم الكعبة ليعيد بناءها من قريش الوليد بن المغيرة فلما رأته قريش لم يصبه أذى عزمت على الصنيع وقدموا يتبعونه وأخذوا يأتون الكعبة ويعيدون بناءها بقيت الكعبة على هذا الحال فبنت قريش للكعبة بابا واحداً وجعلته مرتفعا حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء فلما حج صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة جعلت لها بابين فإن قومك وأخبرها بأنهم جعلوه بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك ولا الصديق ولا الفاروق من بعده ولا عثمان ولا علي رضوان الله تعالى على الجميع حتى كانت ولاية عبد الله بن الزبير على مكة وكانت عائشة خالته وهي التي أخبرته الخبر فهدم الكعبة ونقض بناءها وأدخل ما يعرف بحجر إسماعيل أي بنى القواعد الشامية على قواعد إبراهيم وجعل للكعبة بابين بعد ذلك جاءت حجاج بن يوسف فقتل ابن الزبير واحتل مكة تبع للوليد بن عبد الملك فعاد بناء الكعبة وهدمها وأضلق الباب الذي فتحه ابن الزبير وأرجع الحجرة كما كان أي بناها كما بنتها قريش في الأول فلما جاءت ولاية المهدي الخليفة العباسي المعروف قيل أو أبو جعفر هم أن يعيد بناء الكعبة فلما عزم على هذا استشار مالك رحمه الله إمام دار الهجرة فقال له لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فامتنع وتوقف فبقي البيت على حاله إلى يومنا